وانا كشكي لك من اللي صار معك يا البشر من اللي سواك وصار حاه عني وخافي يا لو يوم اللي ما سال ما بقال اتال خطا على مفرق وطاي والغريب حساس بروابحا بعيون اللي يا غايلك حداي يضق الطال قومه تنافحا ما نويت لكلك نظرات عيون اللي بكاي يوم روحك يا مال ضلوعينا زحى الليال الليل بتبكنا فداك اذا طلب المنجو بنهايا ح والمطيح اللي قطع بيدي رساي هو دليل ان الحقايق جارحه والمطيح اللي قطع بيدي شبكه ملاك بدايل ان الحقايق جارحه